أحمد أمين، الأستاذ أحمد أمين عالم من أعلام الفكر العربي، أسهم في إحياء كثير من كتب التراث العربي القديم، وفي دعم النهضة العلمية والأدبية بمؤلفاته الكثيرة في التاريخ والأدب واللغة والاجتماعي. ومن كتبه رسائل إلى ولدي حيث ضمنها نصائح أبوية للناشئين وما ينبغي أن يكون عليه من جد ومثابرة وإخلاص وعلم والبعد عن الرذائل والانحراف لقد تملت تلك النصائح على توجيهات سديدة وحب وإخلاص وإشاعة الفضيلة والثقة فكانت رسائل واضحة مضيئة والأستاذ أحمد أمين أحد أولئك الرعيل من الرواد الأذكياء خدم المسيرة الأدبية وأسراها بما قدم من عطاء وإنتاج وكتب وبحوث ودراسات ومحاضرات لقد امتاز أحمد أمين بدقة بحوثه التي يتناولها وبتقصيه وتحليله وبحثه عن المعاني التاريخية والفكرية وحرصه على استنباط الفكرة وكشف الحقيقة وأصدر عددا كبيرا من المؤلفات من أبرزها يوم الإسلام وفجر الإسلام والضحى الإسلام وظهر الإسلام وفيض الخاطر والنقد الأدبي وغير ذلك عمل أحمد أمين أستاذا في الجامعة وعميدا لكلية الآداب وعضوا في مجامع اللغة العربية حيث أتاحت له الوقوف على المشكلات اللغوية والأدبية